إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الخبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَوَلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرِ نعوذ بالله نشترك بسم الله الرحمن الرحيم قبل الآن يا عشر كان كان يطمن الله القميص صورة صابر. قال سبحانه: ألا وحول يا أيها الناس الدلو أنتم بذنكم الفقراء فقراء ياتين يقوى أباهن إلى الله إله إله بذب عنك الصقروتين والله إلهي هو إلهي الغني وغني إلهي وقام بان سبحانه تعالى عبنا عن أباهن الحميد ومتكسّمها الثمر والبود إن يا شهاد ضدونه دو ماك يدين كو ساها الهي عاصينه سبحانه وتعالى والهي ان كمار من جنى تكامر انسان احمات تكامر انسان ارزاق بي ساعه كمار عين فالهي كمار مكرمه البرق سوي هي وين بابين وياتي ولا ايمان في خلق مخلوق جديد وصب وما ذلك سلاح سماعهان أنتو إذنك إذن بعض بيوء إذن إنه مخلوق الإلهي بوسك إني كانوا وما ذلك كا سماعهان على الله إلهي العزيز متكو عظيمه ولا تذيرو ما عصلاته وزيرتن نف مركب عربة عصله ودنبي دي عصلهي وزره وقرعه متكاره ونفكاره دنبي ربنا عدنا دوشه لكماسار لغمسي عصلهي وين تدعو هذا يجب أن midig isla iyo dindigi uu ka tarabtay ila himliha in laga qawo oo dindigeeda taiba laga xambaaro la iim man laga qaadimahay yiinku xurayskii iyo dindigi xagiisa shayn wuxir walaa kana kar wiirata hawan noqdo ay tirikaalay ee kalmay oo dindigan jahannam kooda dhacayo mundada ma dhaafi kare kala iga fuday oo qayba qaad ka isaw wiirata hawan noqdo la qurbaa mid qaraa oo sahiibow hadii hatta haddi ilma aagi way ay adey hooyada tahay haduu walaalkayahay haduu cid soo ku dhaw yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dindigi ka qaabaya mal oo ka kaadayna ruuxada xurusan oo si rasuul keenay laguu wariyay sallallahu alayhi wasallam dadka qabta oo sidoo xabaadada ay diin jeen seefka badan oo tin ku istag laydina lamid oo ayaa ka Marka että ruusu on wada madassa se on sen kaste, kummiskeijä karo, birahasa kapsana-euvon, markkat, laulua, ruusu on alkaen kudai-euvon, markkat, että ruusu on alkaen kudai-euvon, markkat, että ruusu on alkaen kudai-euvon, markkat, että ruusu on alkaen on on on مركب وحن لا ولو كان marka waxaan qaybiga qaado iyo ga faa'iido waxaan u dhaaf ala soo yeey la yafmar mid shay laga qaalin may walu kaanada qorb ka ay aratee gergerka wadiisana isla iyo faa'iidinta waxaanu ka faa'iidinay xaba noqdo ala yeero qaraabo lahayd aad ugu dhow inaba cindiru xaalad madawsaas baa leeyso subaana الذين القوة يخشون عبسا إياه خبهم رب قدرتك كعبسنا يوم بديتان في وجه عبد الله شعري سو النيش خطا ينقع ريح يدندو عرسنا لتكت قاعدين هنا ج نارك والخبوز زي يو وذاك في كنيشة كتجد بيس الله خوي سلاح وحور طلع القرآن كاس الذين يخشون خبهم قوة إلهي كعبسنا يوم قلب جوده إلهي ميمان كجديد بالغيب إلهي قوة غيبك وتعالى iyoo wana arkayna ku wax cabsanay ilaahay lama arkaa dunkan aakharka iyalla arkayo dukumeynta arkan ah bil ghayb iyo kuligood uduun la jeenku ilaahay ka cabsado istus iyo riya ayna cabsido kaayna ilaahay dibti ay ka tahay الذين كانوا يتجووا استهزروا وذنبك يصفظ هذه واسكن هذه في لأن وسقرا ضاي بلا هي ذنب جناه ووسقرا هي ذنب ويهي كبر مرك تزكى دلوقت اسكم ماير اسكطه زكى ويهي ذنب كبر بين لا لي ما دع طعنة هي خيراتك فإنما تزكى وفيسطه زكى من نفسي استهزكى نفسك ثم وحط ilaayna u huddanay ma isu cadan wax ugu tarmeysidde adan baa wax tirsanayo الله aqalaba kubad baaday wa ilaahi rabbi haji su'al maseel si uu gaad ilaayda la socotaan su'al boo adduun ka wakhtiga sabaan maalmo waa dhamaanaysa dadawad oo inta loo socdo wiil oo alleeynaan u taa waa arta tan weyn maale mabay iyo dadka sayo ولا تزيروا مع أصليات وزرة نبأ أصلي وزرة أخرى متكلب ولا يسكت كماسة أصلياته تروح يستجيب التيسي يدنبى يسوي أصلياته تروح كده أو كامر كده يدنبى على لساقه إما إنه وين تبعوا كل أصلياته مر هذا وياه إن لقى قابوا واحد أصلياته إن لقحم بارعبدة قويات لا يحمل لقى قادم هاي من الدم دي هاي بيس ولو كان قويات يروح قويات هوا النغذاء ده قرباء هو قراء الصحيح إنما التندير والحديث التعاون الذين أخشونه ربهم روح إلهي كعب سلط يمنك له روح بال بالغيب كعب سلط إلهي سبحانه وتعالى حاردة غيب كقص بينه أنا عندنا نجوم آ بالغيب إلهي سماك يبون وقاموا صلاة السلامة كذلك ومن تذكر روحها الطايرة فهنا يتذكر نفسه بصوت صغير ويلا له المسجد وما يستوي مصنم الا عماك كان بها والبصير جاءلك يا عالم مصدق اله يقين وكتاب يسيقان ورسول يسيقان وواه لو الله يقين واخرى يقين وواحا كهري يقين وقبره يقين وقيامته يقين وروزكه يوح سبيي اده يقين او كسي فلقا يكون غروي يقو وحاس بقين دلو وحو كو هي wa astana wa هذا wa sakasa ma tuhayi rabtab iska sameeya oo heli karo khalaas inta wax u dafsan may kana wabbasiis wahuu arkay oo og yahay oo cilmi wahuu baawle ilaahi iyo cilmi ulaa oo ku cabsanay diintu cilmi lahay oo ku aan falay rasuulku cilmi ilaahi oo raacii akhra u cilmi la oo inta garow كين لها العين كين لها طيب ولا الظلمات مقيده مثلاً أي ولا النور افتينك وإيمانك يعلم هذا ويه ظلمات سنتي ويجعلني هذا نور ااا مفيدة وإيمانك رحمه منك هي روح كافر كمثلاً ولا بدله حركة أي ولا الحر ونارته أي جناده ذل وحركة وما يستوي الحياة هو النور المسلم يوالا لما أتكوه دمتاوه كافر كل روح أحا هو روح دمتاوه مؤمن كنا قلبي بأيو كنور إلايوه إن دهب هلا هذا الدين كانت هو روح نوره إن الله إلهي يصنع هو مقشيه حق من يشاء صلوح الدونه إلهي بأسلوح الدونه حق مقشيه إيمان كقلبه وقريه خير كوافجه تعاده إلايه وفضه ديوه وما أنت عدوه متي من الله ينصنعه بمسنوع من مقشين كرا مانروخ الخبور قبر كل حجيروي ف قبر كل جليدو قبر غاريميدو خماقشيين كاسا واساسو كلو إلهي با توفيره حنوم كاستاشدو إلهي با روحو دونا قادغا عقمو قودونا فسييد كادخ قودونا مغدي كودخريلا قودونا نورسي قودونا ديللي جنن غري قودونا بالله إلهي با قودونا قلبيسا اونولايو إيمانكا كنولايو يا تاقود يا خير قودونا إلهي قال لماذا ايو الدنوب تاسا قلبه يدريس لكن على سبحانه وتعالى يحويه وحد الله رحي جارسين لكن توفق الأدوز كمدين إن الله يسمعك من يشاء بله يبقى المقاشية شوطة الضوانة وما أنت أدوب متى بمسمع مد مقاشية من ضدك في القبول القبر كجر مدح مقاشينك سيكت هذا القد وقت إن أنت ما أنت أدوب متي إلا نذير يجمه وح قرط طيب ما لي هذا كوالدك تايو على ذلك إيوه وحن روج جروا أيادك ووجدك تايو دروب تلاذك ووجدك تايو معاصي لا على ذلك وحن روج جروا بشيرا حراء طيب شيء مد الشعريني والنبيين حراء من أمة ما من أم هذه أمور ينبلشنا رسول الله يرسل بينيه وإمن أمك أمري مجرت إلا هاتي أمري جرت خرأ وحاة تغيث أُمَّةٌ أمضى لحيا النبيل وحصول تغيث أمتك ستعدونك ومارتهم ليه ترى ربنا رسول بانك إلهي نحانه وترى أصغر دخي وإيو كذبوك ماركس أرسوشي للبانيوية بلنك وإيو كذبوك هاتيك بانيين فقد كذبوا ويبانيين الذين كوي من قبلهم كوان كو جوي ادلعت ا سقرخد قره اها و بيسوري بيراتن اسكت و بلك تعالى كتابي راتن او استيميو سنل كاس قرهد قلو وي بايو سالو ثم اخذت وي بيني انما اخذت وانقفصي الذين كفروا قوي تصوص <تصفيق> ش حجوين قد عد عد و قوي بيني كتبت قوي كيف كان سبع ونقير عقابته مال كان بانين تلئ البانيه يرسل البانيه عن انكري اقابتا فاين مغتاوه جسد اللعب يهيبين مغتاوه وعلى الباب يساعد له ألم ترى مياذا اغيب أن الله إلهي أنزل إنو سودية من الصماء ألم ترى مياذا الأركي أن الله إلى أنزل إنو من الصماء ما انبيوه فاخرجن اوان صوبة لنجد به به به طمرات الملايارة مختلفا خلاصا tamara afka haliya middada ee xarafiirro miro إله subhanahu wa ta'ala isaa suugay oo tabir iyo walaaba inta sano oo iyadoo naseeyaba inta sano oo tay oo iyadoo galay inta sano oo tay oo iyadoo farraneeyay inta sano oo tay oo iyadoo dariyaba ومن الجبال بورها حقاها لددن ودن با كوية اللغة كاملها ودن كاسر بيدن عدد وحندن ايو كوب ودوين مختلفا واسقلات سنهين الوانها وبرها مدطابا الان والددو حاوه بورتة سايتها بورتة ضي مدوة وددها ودها ودها ودها ودها ودها ودها واساسا وغرابين با بورها كاملها كوية مدوه سود اه اد مدوه بديها خشيل احوه او, أحو. أو دفره وينه لا يح يروح على الماء ييجو بالتوبة سبورة إنه قال يا بوراين وحرك بالحمول وحاس ولا مفهوم إلهي وش يعني يبغى أنا قصدي داعي أنا صارو خيار أنا صارو أركين أن الله إلهي انزل إلينا السور الجي من السماء حق السماد ما أنبيه فأخرجنا وأنصرنا لنك بيه بيه ثمرات المريار مختلف الحاريا من السلاسون ألوانهم مره mere quras kharafayowag gururo wa hadana wa noona wa jaalo uqas wamin jilali boora had golana jidad wadoyn ba kamila bedun alad wuxunro ba kamila boori iyo wadadi waxa kamida koo guuyan muqtasifn alwana boora mida koodu quras kharafayowag qarabid ba boora had kamila mid nado oo sil aad u siinayo qarabid ka yeesu ka waxa malow si badan ya ma سودون غراب به ومن الناس ذاتك حاج يسايا والدواب هي والان عامنا مختلفة الوال لضم اسكمد صعد هي البلود هي كنت هي برور هي الله ملك ياري وسوسوها ذاتك من اسكمد وكذلان يرسعوك سبحانه وتعالى وحاصل الهي سؤولي على يوم قرطب إن الله وقرطبه الهي سبحانه وتعالى وحس كل نوك ودوا واسكل لقاء ودوا ومن ومن الناس, ومن الناس. بدك حقيسه هي ونت وادي حورها إيه وحاجة ثانية بدو واحدة صار بقى قوس على الناس كل ولا عامي وحورها هو نعوله يصدقها مختلف هو إنس خلاص هو ألوانه يصبون من الفيسب كذلك سلم موره هي أمريه أقل إنما يخش الله وحائلها كعب صلواتها الله شعر يجرتوه يعو فعمة وإيمانك وقبته من قبادية الدوميس حق الله الفرمان لا تك علم قاله إلهي قانك دينت إلهي برتق لا تكهم بس إلهي وتعالى عفسل الله سبحانه وتعالى روح كارسي خبيث وعفسل كرم مريم روح الجاهل كيسوى دذارة إلهي كعفسله إلهي سبحانه وتعالى عرج علينا إياه خير كيسوى الطبيع سلبه الشر طبيعنا إياه رسوله سلبه الراعي سلبه الشيطان كالراعي إياه واحد من حاوبين الجاهل مركو حقيقة عفسله كسول في صبرته وهو البقى ونخباب برطو وهو البناشى لجرى اللقاء وهو البحاق في سيو وكسر ومن الناس يود والدوال يوالا عامي مختلف يوالا الثلاثين الوام كذلك السدع من الهي يبوره وقلوه انه يخشى الله وحا الهي كعب صدق وكفليها من عباده الدوميس حقه على العرامة ان الله عزيزا الهي وغالب غفور وزمدار ان الله ان الذين قوي يترون اخرين أيوة. كتاب الله واقاموا الصلاة هو كتابك الى انت هذين يمالين اخر يو عرب قوضوا سكاقوا يمو واقاموا الصلاة صلاة نتو كذي ستة و سنة تو كذي او تامر و كامر وان فقود بحي مما رزقناهم وهي ان كي رزقنا وحكا مبهر سرا يرجون قواسي تجارة أن هلاك سمين نحيت الى سبحانه وتعالى واحد ذي إله بيجين بي يانو الجل سلف كذك كميلة وقاعدنا وجه هذه آيات القرى وله إله كتاب ذك كتاب إله يكتم عهد دودي ويفضي شر ذكورة سيد جو الذي نتلونا كتاب الله ذك كتاب الى آخره يا سبحانه وتعالى كلام ربي إروفه البصعوش شيعية إله يوينا سبحانه وتعالى أو كهربي الرسول صلى الله عليه وسلم وتجي هل حرف رغ بروت وبشعر ويو ونصوص بان ان رسلك عدتغو بويره كان له ثوابه ما طول هل حرف كورا تونها دا برتا اي انت سوجسي اجلكي سينه انت قد حرف قال الاخراني ما كانت برتا كيريا قسي بري قسي با يقص انت الاخراني اجلكي سينه يرسل عليه وسلم مر كتابك الى سبحانه وتعالى او سيده او اڤي بيساو باري الرسولك يا خيركم هو اذا كو خير بان سو هو خير من تعلم القران وعلو اا روحه انت اخريه ولاش بو انت اخريه كاد يا مالين بقريه اخرنا يسوق اخرنا مساي اخرنا مالا ب اخرنا سفرك اخرنا نغاادك اخرنا مرت بوك اخرنا مكي عاق كتاب اله قوامصرت مزار... كتاب قدسيات ده فرين سراد نياتو كنيل وانفقوا بحي من رزقناهم غان قود زغنا واحد كبد خي سرا اي او علانيه لو بدو غود خي يجدونا كوا سي حاجهينا تجارته تجارده لام تاور تجارده دنق اش غني و هو مبهلغ سميه الله سبحانه وتعالى قولي ما خساري واحد تجارته لي وصفهم وحا رجينين واخا ويني هو اوفيو او كامل ويرجدهم فالكو اجي قولت يو الهي وحيو وقلت يا ابن اياه من فضل اشتاك فضل يساوي واحد اسلاميين ينبو طوان الله بله يقدر مركز واحد انا اسلاميين واشتغي سنبو الهي سبحانه وفضل جيه انه الهي غفور ومدنوت باك وشكور سوح الكتاب كتابك كتاب هو كتابك انكو وها هو شهد اي هو حق اسو حق مسدقا حاله مثل رومائيليه لما بين يديه خطط كوري سو دن ايو رومائيليه ان الله اله عبادتي ادمي لخبير ومد خبره بصير ومد طغال اولياء قو هي كان راصنا انت اخرنا يكو الى الله شهد كمي نكوني يك كان اندن كجرين الى الله واكيو و waxaan dhalsiinay onseenay alkitaabka kitaabka waxaan seenay aldiina kuwi istafaaynaa an dooranay oo minibaadina waad umad baan taas ay macayntu aqta ku waxaan saasana saabad fa minuma ka umad waxa kamid daari ma inna sinna sihiil wa asihu ilaahi caasnay rasuulka caasnay arkanti ee islaam ku la imanaya dadal inta ka fiican badan samayn ma hay wa صعبا baarinna ma hakan soo ومن ma labada soo dhixayaa waana waxa kamina saaqo nit u hor maray il khayrat khayrka weyge laba hormareeyno cidoonaha noqdo khayr meer weeyel waagu horeeyo soloo ray maay biibini laa oo idmay ta'ala هاينه وابتجيه وقوان هاينه قده ويساعدك بالخيرات وإذا إلهي سبحانه وتعروحه يساوي مسكح دي سائيه مالكي سائيه مروقي سائيه حيالات دي سائيه حوق دي سياء كمهرة وفضل إلهي وتوفيق إلهي سبحانه وإن روحه أنه صعبه ذلك كاس أو صعبه هو يساوي الفضل وفضل الكمير وين والروح إلهي فيين وحوين بقاله سبحانه وتعروحه فضل وين رو مركو أمة يصدقها أمة دين أمة نبيلا ينفع لها مسلمين تويوا ذلك إسلام سائر يقرض بحاؤه ثم أورثنا الكتاب والحقان شيئا ما إلّا عن فينا كوي من عبادنا خلينا مركو كوي عندارته مسلمين تهوا ونبيلا ينفع لهم إلّا إله ربنا الكتاب كرمنا حكمه من نفتي سيد الميرو غير كدل منه إلهي سبحانه وتعالى عاصينا إياه معه السماعنا إياه وبحكمه ومن المقتصر متعن خيرك والله مرية لكن هذا هو مبض نور كعاد ظالمك هماء صادق النمية اللوغة قلت له رأيه والله مرية ومنه محكمه لها صادق مثل أخر مرية وقلت له بالخيرات خير والنمو دكء وبهر رأيه بإذن الله إلهي سبحانه وتعالى شدي شديئ الدولتانك أيه كن قلبيه السادق ذلك كاثر وصادق نموه هو الفضل الكبير جنات عدنين يدخلونها قريبا كل يقول وحي كده بيضان كان الظالم كان لصوية قاوة نارها لكن موحد كان روحا أهدا جنه كده بيضاني جنات عدنين لذلك الجنات اللي يدخلونها قريبا يحلون والوقر هنا فيها جنات من الساويرة وحا قعمها فارها يلقى شراء ليس كوكو طيوة من ذهاب الساوير بقى الوقر هنا يا جنجمه وحا قعمها لقى شراء وامن الساوير اي ساوير من داين دا قصص ولولان يا لون بقى قورق بدن يا لون قالو ولا وسن دار قور فيها جناد خير حياه غير تنان رجا دنك لا اوغلين اووي با اسكمه كون هانتو قراين وهي الحمد لله الهي بحمد الذي عليه اظهر تكسيه ان حق نجا الحياه المرغتي دنك مرغتي نايت الى ينا سودا إلا إذا أن نجد نجد ذلك قوان المرجعين ملك دم بانه قاينه محك هذا دم بيع محازل كل من دون تا ودمان دون تا محاقل كاغورا يمحن قندون تا محال دار نقندون تاملو عقاب الدنيا خاتم المكويج دون تا مكاحمان دون تاسة قبر يوم الدعوة حياة الدنيا قيام في بحمد الله صدقه وقالوا الحمد لله الهي بمحضلك الذي عليه اذهب بابيو تكسي والنسول الله عنا الحجانة الهي قاس الحمد لله ملوكت عليه نسول الله هو النجا التكسير ان ربنا خبقا لغفور ومدنوبتا بعفور الدم بالبضان والصوائنا ايو الهي انجا لغف شكور ومد شكر بالبضان والروح اضيعا كل شكر الذي عليه الحمد نظرك الجنة جاء السابعي فحلنا ان الدجي دار المقاومة الدارة النجي من قد لي و نغدجي انا وما نشقاي سنه و لا يا مصنع نقام فيها دار تنخل يا دند نصبن دال مدارين دنك وكول داري ولا شقاين ولا سفر ايو كارود بوورديا و ديده ولا فاساي ميشا لا يا مصنع كان فيها, فيها نصب ولا يا فيها الغوب دال نصط وحجبنا لغوب كنا وحوي وحقه مسخات عن روحي جركنا ما يسكن الحمد لله الذي عليه بحمدك احلنا لدجيه دار المقامه الدارته دجيه لده يوم مهي للذوري ودار ولي يسكن ستو رنعي مهي من فضله من لا يمن فيها النصف. لا يوم صنع طعام يكفيها جنلاً البحر نصون جن ولا يوم صنع كانت طعام اللعوب ولعده الدار من نوع جده من نوع كركو بدل كن الدار من اللعوب لو حصلنا الدار ميس وربا تسوي حسابه يوقعه صور عقائنه ويسوستان الصماينة وروحه مبسوط كده عليه تعصب خت سون قوي كفروج قالوا الله مصيري نار الجهنم يعني ما النار تدري لا يقدر عليه مود الوصفق ما هي وفيمو طاعد الإنسان. ويلي وَاللهِ ما شاء الله ما هي. ولا يخاف الله الصديق ما هي. من عذاب النار على كذلك ساسان نجي عوالمرنا كل كفور فرع كستو إلهي ككفره أو كتاب كيسك ككفره ساسان وعوالمره وهم يجوا النار يسترقون جرجر بيضال بيانه كرب أقعيننا يعني فيها نار تبحر خبنا آدي آد لو يآد لوقا يعني إلهي إنه إلهي بكركروي بسني، محيرين ربنا ربنا إنه أخرجنا النبحة نعمل ونصوينا نا النار تنجب صارح عمل ونعكسه غير الذي أوكي أناين كنا نعمل ونصوين عمل كان سمين الله الحمد الصوين إلهي ونحلاهين ومنيبان مقونين تعلام بناصل نجرب إله قدومك نوعي صفيرين قرب وقيناين بالله سبحانه وتعالى إلهي منقو الجوابية أورمنا عمركم مينا إذا عند السين ما مدو يتذكر أكوانتهم فيه مدة لحد عمره لحد إيشا ما أنت تذكر روح وانتهم وصل عمره بعد خبر الطان إلى مسّن ما المي يربي بعضها هيدا المي روحه الله ما قارع مر لبجليه سبع جليه فرجليه وأسبي الله قري وحمك جمعي ومن تصل هيدا سمعت جارين لواتانى دوري لواتانى سودانى أفترانى كونتى لحد إن شو مكجى أنت كلها ما وجاكوا ندير ويسعى ندير انتيجي رسول rasoolayni maayma saanta waxa lagu ma sheegi jir waxa ay inta qaysooyinka saena badnay waxay dhahan waa cirada oo cirro ruuhay kasoo baxday waa loo digay kafashay wal islam lil mar'i nahiya az bi rasul kubayt ka oo akhriin jiray waxa ruuha ugu filan inuu muslim yahay haddana cirro kasoo baxday ayaa ugu faahinaa samanta ka reebow marada cirayso taa waana xamaan dhawaan لكن السورة الصحيحة وجاءكم النذير ورسولكم وكتابكم سُكِتاب إلهي مسجد الجنون صرّسوا إلهي مسجد الدرك إنتي إلهي عمري لا وانت لأكشي عمري الحكمة رتؤكوا أن تؤس قد وقاط ألحكو سليم إنتي إلهي كابح يسمحنا وتعال حضنا صو إنت الجمادينين إنت الجماد صرّسوا الجماد سجد تكتب إليك مسجد تصبر محيت مع العوان فصبر فذوق فمال الداعمين من النصير عليه سلمان وتعال نار تحنون كهربامي فمال الداعمين لكي أدون كمركز جوين دل مكستمي أو نفط ولا أجار يسير دل مي أو إلهي دل مي أو إلهي وين عاصي مره من النصير منهم جرجار جرجار مالي هديني أو هذا الكين أقولك سقalem هاي نار تفجر سال الله عليه سلمان وتعال أورن عميركم markay dhahn rabnaa akhidina naamal saalihaan gairay leedii kunaana hawl ka ansan jinna adduunka mid aanayn ayaan samayn waxa sidan u dhigay inuu u sheegay waxba laga maaystayna ku ayna aan naxanayn ku waa xaalad markay halka maaysto oo waa tarada faraxa ka baxan oo adduunka laga tago oo aakhar la tago ku waa sida uu u ooyay in saa u qawmo ساعي لا ترد برأي نوش أي نوش يا دكتور سيم قندهم في واحد له ده يوم أورمن عمل ميان أمريكان كذلون أمسين ما أمري أو ميان عنده يتذكر وكونتم في أمري هذه سمي يتذكر وكونتم ما يتذكر وكونتم وجاءكم نذير موسى إدمان تسوق الدين دقي تسكتاب وحول بشيء دقي وحول بعض دينك سألو جوجو أكل آخرك غد دقي موسى إدمان النار فما من السيف من الله إلهي. عالم غيض السماوات غيض وحال سمى كو كه اي اوجيات والارض الى علم له وحال سمى كو غيض كه ايدن كو اه اوغن الىه باب وحال دلك كو مقن اي ايدن كو هركن اي اوغن الىه باب انو إليه, الىه عليم بو غيضت سدو وحتى لاطت كو جير لكن كو جيرنيي سنتو غلهو هو واكي من كير raayita fafalada koob dulkan shaga bandeyo markay umade lo kala haragu qadi adoon la wada joogilaa wax la is dhaafsanayso farowuca umad كواس جيل بعد ترى يجيل خلايا منا هو إلهي الذي جعلكم خلايا فلذ فمن رج الكفر الكفر يا فعليكم إسموا بكفر يسدي في السهاد إسموا ولا يزيدوا كافيين كافيين ترمزي يا الكفرم قال نمط عنده رب إلا مقتن عربوي عربوا بقصي بدمر قص النار الله مرقص الماء وقتل الله حمل غالي بل قتل الله على إلهي بقصي ويان ماشم روح مسلم قال إلهي سبحانه وتعالى سيه خير سيه خير الناس من طال عمره حسن عمل وحديث وصايا فعلى ذلك هو خير بنت عمرك إذا دنا عملك سويناك إلا عمرك سوى لا رأي عمل فيه يعمل في سويناك سنة سوى درجاتي فرس الطاويس ولا يجدوا الكافرين كلالهم من جايب كفرهم إلا خسارة موجين خسارة بكيلميين الله سبحانه وتعالى يقول وحث هذا أرعيتهم فريق وشرم شركاءكم شركين ألقين قواس تدعون العبدان ويرتان من duulaygilaayso kayi سكيس عروني tays ماذا akhraqoon من الأرض؟ dhulka waxay ka abuureen badulka waxay abuureen hawa yaraa ee gata soo waxa ay abuureen ba ammaan baa haystee leeyeen shirkun wadaag meel leeyeen ilaahay meel la wadaagaa ka samaawaat jamaatka buluuday meel ay wax furo wadaaga ama tayna ma waxaan seena الكتاب كان مي دليل كان استا و يا عق الكتاب كان قران قال ادلوي وحجه و واضح و واضح وكوعدي وعد ميثاق كتاب كان قد ما كتاب انسني بجاب عليه سبحانه وتعالى بين لي شيء اليوم وشيء الى الله سبحانه وتعالى بل وحا صا من جيران واي ابو رين مال الى شرك سماده علماء واا الكتاب لو سديه و شهي و بينه استن بل وحا صدن كجيسين ان يعد ما يعد ومي وها الظالمون قال رب بعضهم بعضا إلا غرور وحا ايش شيغيان وا بين الله سبحانه وتعالى يو يشهدون ويشهدون جربا اسك قل ارايتم شركعكم ايها الرم الذين تسمعون العاقدان من جميل اروني اتصل ما خلقوا من الأرض ذلك حقيشه أبو وحي ابورين ام لو ما خيليه حتىنا حقاروا ابورين شركم يتساويات كل مسمده دخلت الى الله واح لا وداغنوا وخس ولا هذه لا وظاها للوائ، أما سيناهم موحان سينك كتابا، أوفهم يو على بيانة من كتاب الحجسة، من بيان كهستان دليل من كهستان يحج أت بل وحصلا مجرا هي عدد واتن كلها بانم بيسو شغل يسكسوا جارين وابيال كل دينهم بيد ود والله يانو شيدا بروحه قطيف هي عدد ضارمون بعضهم بركب ومي وجه بعضا إلا غرورا موي إن الله إله يمسك السموات وحيا والارض للكهية أنت زولة إلى زولة samaala hayno toodacdo ilaahay ba ka hay dhulkaani iska dhagaaqo oo lagu noolayn way oo sababo ilaahay ba ka hayo wala inziilata samaraa dhulka day duulan من amsaka huma ma amsaka huma qowm hay mina hadd an ahad oo min baad ilaahay ka banayoo hadii raay u juri oo baabbi iyo ilaahay ka oo سبحانه وتعالى انه كان حليما وضلقات بضن اله سبحانه وتعالى دلقات كيسو الضالنة انت اكتبال ادن كنجوب انت مخرب ادن كنجوب انت اله سبحانه وتعالى وحسي اله فردك الله وشيطان كره عيون اله وسهل ادلقاتنا عقابت مسر الدجيمة ما يقول لسه اليوم قفر انقب بضنة وظالمينة ايو اله انتو طوالعك اكبر فاول. بالله فاول واقسموا بيبعتن والله بيقول لعنجاه دائمان لا اعرف طوالع م Lainjaumatun noimaa. Rasooli on korkein paristilijä. Lainjaumatun noimaa. Ne viirun mittegaii. Lajakonon. Lainjaumatun uimaa. Tämä on kudarten ne viirun mittegaija rasoola. Lajakonon noja hänäjä. Ehdellä miehdelomme. Kolla omat ihdellä tawa. Ummadihah on nuun kannusansa. Ilahy ummadihah belajah kulle edihijan yhuljan saalenti. Ilahy rasoolu saaddera ei kerana. Ei kadas ei beni. Khair dorka uu qaadanayo ilaahay waa arko doona san u racanayaa waqsan ugu doon ugu daynayaa uu arko biswaaq ka tahay samayay markii ilaahay u soo wa sallam waxa samwayd bay ku dhaarteen maxay la inay hanayaan ahda من xical oo ay min kulli aloom ma dhidda ma kan sanana yaa saasay ku dhaaten filmaaj jaum nidir nabi laa inna sallallahu alayhi wa sallam marku u yimid ma zaadaw umay ziyadina imanishi ila naqura marka horad way ka wayan ilaahay way ka fagaayeen wa shiic arayna wasadurkan way fagaayeen bo alayhi subhanahu wa ta'ala ha sharay darene maxay saawiye marso محا يقع عربان قال له استكبارا في العرض اسكو كبريم درتا بروس يا اسكو كبريم هو الكايرو اقوم كايرو حوالها لعينو محا ابو الجهلي عروا بن سعوية تغفي هبري هبري مالقبان محا لوسوا يديروا يا رسول لبدا ما قالوا هو هو وضاي فيه مكات مدت قوي محا رسوله هو اللي ورقى هين محا لوسوا كبر يقول اله wa magal sayi ya dagaar sun darteen makkah hun oo sameeyan intee rasul ka isku bean sara ragii dile oo alba ku sameeyan walaa yahay ma degto al makru sayu kuma dhaco oo kuma daw ila bee soohay shirqaal sameey ilahay isoo bu godka oo qaday wax إلهي سبحانه وتعالى و شيء وشرباي اسا كو ريدهو نفاق دايد قوداياشو شوي خا سمين جيره رسول صلى الله عليه وسلم جاري ع جاي كنت دي مجري الله سبحانه وتعالى علي فالي ينظرون بي سو إلا كو هور و ددودو iyo wixii ku dhacay wax la mid ah mooyeen fareenta jidaha heli mees nisfinta illahi ilahi wadada u jaaxay tabdiina wuxu badalay laa هو هي رسول الى كوريمد الى سبحانه وتعالى وقبطوه تام ميسو يام تاو حامي ميسو يام بالي ولنت تجد اله الله تدبيرا تجد الله تحويا مدور جو سبحانه وتعالى استكبارا بين صلى الله عليه وسلم وقعرن اي سك كبيران في الارض يوم كسي شرقال هون ولا يقول مكرسيو makrur sayu makriga hun kuma dago iyo sharqolka fanruuha samay iyo bohol iyo dhibaato walaalki la doono u qodo kuma dago ilaa bahri mooyeen dadkii sharqolka saneyo umu ku dhacaaw inta dadka habeen maareema makriga sabay iyo islaam iyo qeer ah oo qeer ka wara sunnadooyin mooyeen iyo wadadoodi mooyeen wixii ay lagu sameeyeen in lagu sameeyay ma wax kale sawayaan salanta ila sunnati Ilaahay kadiiyay nimay sunnada Ilaahay iyo wadadada ay u jeexay oo in gaalada la heleegaan erimaysi wax badala وما كان الله ليحجته وما كان الله إله ما ليجمد وعجج علينا من شيء شيء إلهك عججنا كرفع كما في سماواته ولا في الأرض وإلهي سماه يذل كذا عرش كريم وإلهي وكعجج إنه كان عالما قدير إلهي هو علمنا لاش أنت انت إلهي كو سو عاصي قوم إلهي سبحانه وتعالى عاصين يوم مشدتي لهو سفانه وتعاف هل فاسما كو يملي قدير واود بقدر واس إله وعالمه إلهي سبحانه وتعالى على إلهي كقفص مرف، في إلهي كقفص مرف، وعلى إلهي سبحانه وتعالى وذكروا يملوها وعلى البوا كنب كصمايا يوم، أهو كريو دايا هلأ كسن مسوز كهلأ كسن مسوز كتري، يقول كرس الله جاي ولا ياخد عريف، ووياخذ الله إلهي أقوى من الناس بما كسوح الشق يستمر، لا تروح كسبدين، أقوى إلهي أقوى لها وق عقابلها ما ترك إلهي كمان سجن على الظهر يقول من دابتن وح حتى quran jalal min ta bad wax إله baa loo ilaahay ilaa dunkan ka wadmo mababad hadee waxan samaynay ilaahay oo qabanaa oo dunuga hayo wala ki akhir walakin ilaahay oo qabad mahayid oo waxay samayay oo qabad mahay oo akhir im dibo u digay ilaahay jalal musalmian ti mudda magacaan laga gaaray ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii أدوهم كان كل اللهم أركانه وبابه له أستاذ عليه سبحانه وتعالى لكن سلا إلهي يلم هاي عقوان ما هاي أخرى لا يستوى وحي يربالا وإذا يسمينا معاصدها مرهد إلى دنسين يا أدوهم ولو يأخذ الله الناس لا تدو إلهي عقوان لها لما يكسبوه وحي كسبدان سيبت يدو له لها عقابة أدوهم كالووسود دجل لها وحي يسمينا عقابتي سما ترك إلهي كمستقن على ظهرها لو كان دوشي من دابتين وحص عظم وح نفلة أرقاق لو كان الغما أركان بعالي سبحانه وتعالى ولا ولا ولكن إلهي أبقى مهما ودون كان عقابه عقابه في داعي الجل ملك الله كان بعباده بس فإن الله كان وحده بعباده بسيرة صرحا إلهي سبحانه وتعالى كخل ضايم هايو كي وحا سمينيه يهي إلهي سبحانه وتعالى كمخل ضنو ماذا سواء العقابية بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم سورة سورة ياسين بالله يا سورة دي مكسو دي كمتاهو فضائل ايلا البضان وحاكمين الفضائشة ان رسولة الاول الله والسلامان قرع سورة ياسين اصبعا مغفولا له هذا الان اخذوا الواق وبرية <تصفيق> يسوي الدنب للعضاء ان لو اددتو سنة كاس والرسول لجوه يسأله لو وديته أنك في قلب كل مؤمن روحك استوى قلبك إذا كل جرثوم أين جراثم والقرآن الحكيم والقرآن القرآن كمان قدر الحكيم يا مفقوم كهaya الصُّغناة إنك عادوا ولا مال مُستَرِين وقت كميتهم وتجوب إنك عادوا نقول إن تمر ولا مال مُستَرِين خصوصاً كميت على سرادة وضد دشاد بس قصون مستقيمًا تنزيل العزيز هو كتاب تنزيل العزيز الله gariibka soo dajintii siway arhiman hayseban anzalahu ila yahu soo dajey bitundirsaad ugu digto qowman qalo ma wun dira abaahum ma wun dira an loo diin awaam abeyalko oo foon biyo qaar tiroon ilaay moogow wadaw a waray moogow ah qaran baa oo waxa sugan moogow waa qaar tiin faa يتنزل سيد الدكتور فهو من قرصد كتاب من قرصد من قرصد أباهم وفهم غفلون لقد حق القول وحق هو جواه ودعي القول هذا الكوه اللي أملى أن الجهنم باكوه جواه وقده ودعي على أكثرهم بلا قوله فهم يولايو منه كتاب كاسم مرهمين اياه إلهي هذا الكيس سبحانه وتعالى هو الرعا كرعا شيطانو نار من كبههم باكوه وشايدان باكوه باكوه سبحانه وتعالى حقا لقد حق وحوجي و دعي القول على اكثر من قدعي لا ليوم ان انه جعلنا ويل في عناقهم و ضد كالهه وسندونه رميان اغلالا حنقنتوده يله غل سلسله غلنا وجعنته إياه قنتو مارك لا اسخرو او فهي اغلى شيء الى القاني قرقي جارئ جعنته انت هلكن بوخيساي ايا و هو جارئ قر اسخرنيت وصومكم هنا مره كل تاريخ taal kanka saydon ta ka gasay gaameed iyo qonto iskudheegay u baah في kale afirnay socorka afiray damxu arkay sayna waxuu arkay oo ilaahay u rumayeen oo kitaabkan أوفهم بيو مقوم حنا ما رح يكل تعب وجعلنا ونيل مين يدين حق الله هوري سد من بنيا حقه اللي جعود ومن خلفهم قراشون سد عود بليا فآخر شيء نام درش الساقري وان بنانين نوان دوال أوفهم لا يفسروا حما أركمايا فرساسهم يو عرقي ورساس ساقري سين إلهي واركين ديندي الحق وراعين ساس المدين بالي سماه وتعال لا بس تصارينه يسقى سماه وروح فينا وحب bale midii waxaanay ruux horay laga dedey oo gadaal laga dedey oo dusha laga dawaray qadanna wan yelindeyneeyeen marto saddan banyal awd banyal hord korbanka awd oo min xalfna saddan galan wan kaawd faaqshana dushina waa laga dhabo korka kale u banaa dushii waa laga dhabay foam la yeeshiro wa sawax ha siman aleen toso anderton لان حق قال قال ان مركبت دات اله رمن او دك بلان كولابوريت سبحان وتعالى صاكه بخنئ وريغا حد سي كاستا اوو دغتو سي كاستا كاليود اد كو قايسنا هين مارن با مرومين ياد وسوان عليهم ان درتم ان لم يمين انما التنبيه دي كان كا و هو ان فعا و سو ان مره انت بعد بكره قران كراعي وخشر الله الرحمن كا كعفص بالغير كا كعفص فبشيروا بمغفرة روح الدنب الذات إله الدنب كسم الله في أشك وأجل أن أقب الشعر الكريم هو أن إله الرمين وقع إله سبحانه وتواكس ردك إله الرمين يسمحانه سبحانه وتعال ووحى ورسوله الشيغي وأنفعه وقالنا يأقل لغمه ورعي وربي الشيغي وعال له إنما تنزل وحديد الكاغ وحو أنقع الدكتان من روح يذهب على الدكتان قرآن كان رعسون قرآن كبير رميسين لا برانيه اخرينيه جعليه ام عين وخش الرحمن ابو كعب صلى الله عليه وسلم يسوه كله يسوه كله كعب صلى الله عليه سبحانه وتعالى حتى حارضه كله استوصيما هاي غيب وكعب صلى الله عليه وسلم اركي كعب صلى الله عليه وسلم فبشره بمغفرة واجر الكريم إنا عن نو نحن عن نو نفي وان نوعين الموتى ضدك الدمطي ونكتو وانقر راه نقدم وحيو المرسلين وعدونك ان كلات كهذا على قارس والوقور يوم، ماخذ إله البيت كسرة سعة، إله سبحانه وتعالى صنع المكوك ريوم، ماخذ سادة سعة والوقور يوم، حاجة خير دا سعة والوقور يوم، وأظهره، رسول الله والرسا صحيح قصة خير باوحي داني ملك ويتجاند المدينة هي بين السلمان اللي بييجي، هنا السوق جري، ماخذ رسول الله الله ما sallallahu waxa ay diyarakum ya bani salam diyarakum taqatar guriina jooga salaawla ogaysayka idin ka fagu soo qaadsan walidiin qorayo kuwan dow idinka ka ajir badnaanay neelka sadku istaagtan aradaas ora iska badan ilaahii nidaamka xasaafaydeen saaray wa dadka kugu dayday ajirkooda dhan buu keenay xataa aduunka ka tagay dadka shar oo xun ay dadkii oo lagaaga dayday kaaga daydeen adiga oo waxa lagu qasay waa asaran creed code oo talaab mesh look sidaan marka khayr soo aan waa loo ama ay oo وكل شيء كذلك أحسيناه وانكوكو مني فيه في من كتاب لحدي مبين عد الله في المحفوظ كوهر بكوهرين وضرب ويجيال اللهم إياكم مثلا تصارق أصحاب القرية إنما أنت مجالة صاحب الله إذ وقتك جاءها أي أي مادين قرية المرسل, المرسل المرسلين إنما أنت مجالة تصارق سوقاته عليه سبحانه وتعالى إذ جاء المرسلون ما أنت مجالة أي مادين قرية الله هو صادر إذ وقت لي ويال فعلى أبيل أحسنا عن دخي إليهم قرية حق إليهم جيغا حق وضعها وقرية هاي إثنين لابا الرسول فكذبوهما ويبهيان فعززنا وحنكوحوا الجنة بثارث النساء الضحاف فقالوا الحيدان القرية إن... فقالوا الحيدان رسوشي إنا عناو إليكم حجنا مرسلون أن الله صادر قالوا الحيدان تذكي مجعلة الدجانا ما أنتم متهين إلا بشار النهيين مثل الله أنه وكله وما أنزل الرحمن الله الرحمن كان لا يستود جيني من شيء إلهي وحق يستود جين ملك وعسل الإسلام واجب كما يبين إن أنتم ما أنتم مكين إلا تكليون أخوة ببين شريك أقول لنا الله ببين بك شيء وعرضناه الشريسان نوع أخير الإسلام هو ببين قالوا فصحي لهم ربنا ربك أنا يعلمكم أنه, أنه, أنه إليكم حقنا الله مرسلون هذا إليكم نبيبين ونبيبين السين سبحانه وأنه رسولنا وما علينا ندرسها نظراً ما أحق أن يروح إلهي وأن عليه على وجهك النواة وحوي البلاغ والمبيء واقتشين عدي. أميره تفصيل حي. فروك الصوم مسمى تفص على جرح. هنا لك حق الجل في سو شرك أجدك توي. الحمد لله أجر بلان بتهري ساو. شيء تعلم وعادي إلهي سبحانه أجر كايو فصيحة. لوح أنت علينا وقذل صارنا مر إلهي بإيمانك. روح قلبي أجريه إلهي بس سبحان روح الطاغرة كأقبله. أنت على وقصينا عليك ومن علينا برشنا ولا ما أه إلا البلاقو المبين وحوج كان نوج إلى النوع قاوى يدان سمين وين جرسين وحلى النوع اللي سحب ما يجين جرسين خالو صيدا أهل قريه إن على نو فطيرنا بكم وان باصنا سمي براعي نو الدين ما كان, تما دين كان أو ما دين نو تماذن أم بيضعان غردا هذا كي اسخلاق ولا كرتري والربدي وكان دعانا وقاس وسنان طار له لم تنتوم ما داموا باص نو الدين يبراعي لي لم تنتروا حضيرا واحد شابيسان جيو الجنين لنرجو منكم مرحبا ان كدوا ولا يمسنكم سنكم حائرين منا حق نجا عذابا أليم عذاب الحنون ضمن وكل وان لين حضيرا نجا الدموية لا أصحاب شخصي اللي وين هذا هو مسكين انه هو وكا اسوه عن فصولهين كوانا داد Cardinal na ro gan kabarto kaha na la diriro kuantawe o hawa ko gondo ben lo ta ka ta waka ambiga si gudije we ba way di da ku dila la we je o kayta la sokota el gu lowaas yaego no was habu rai wa sooma na haya ra ko l_ te gir be kwaasa sa halka sa litu bay waxayde hinna nago murayid in qiimayntin keenay laylam tan taumar maadoo dhabtii gubayaa wadhaa wadhaa shar noolti maadeen laylam ku dilayna walaa ma sanakum minna haga ma wax hayin ka taabanay caadawan aali أيدينك حق إنه باسنس كيم من وأربع عشرة طبعاً إنسان واحد برادين كبر على ها إندوكرتم هن الذين وعديه يه أنفسهم سنيد ميات نو باس فستان بل هن أبوابكم من الأولين أنتم يدينكم بأون باتن مستر واحد نو باستان حد بيت باتم حدودي له بضاعته بروبيمية شرقي نبي حد إليه حدودي كبر حيو من يعلم من حد شبل تعالوا طائرك معكم هذا ان بيادين با سيجين بيدين كيدين جيرق نعينو اهاه ايدينك وخا سميسين با دوخ انغا نو دوغليدين و باس با نو تي ما دين ويدن كو دعيو اين دو كيرتم تطيرتمونا ان اني واين ندرت ناد باستن بل باس ان ما نا ايدي وادين انتم قوم مسرفون وجاء من اغثر منين وكاسو حديد دعوه هي خير لسهو خا ويا دد ما صضحو لانك انبيادي سبحانه وتعالى يرفشها دعوه ذي أي الله جريب من أفصل المدينة ما قال رمي يشعر وش يسعر خجير بكيمة يسعى أردي قاله وثوي. يا قوم قوم قاوم قاوم اتبعوا المستنين صوش الرع اتبعوا الراع. من ضد لا يسألكم ان سألني أجر حوالوه وهم أيضون مقتدون ويهانون سيئون الحق أي كتو سيئ وما لي هو من حايم قرده على مركب دينب واضح مركب وليه لو كارسنة وما لي ما هايقول العاورد لا عودة عن عابدين الذي عليه فضرا ني عواري ويلي حق السنة تجعون الذين عيني آت خدم يانس ما من دونه إله جاي عواري سكيس عالية تريه يال إني الرحمن إلى الرحمن كذو إلى الدون بدر الدوات لا تقني عين ميس عن حاجة يكرم ميس شفاعتهم شفاعا شيائا إيه تيميس والله ما هن يوم كوي بدبرنا يو وحا إله يقول إذا قال يو نحن وح النعاسها فأعوذ بي وبراغ وإله دغنايه و الىه سبحانه وتعالى قادر كاه غفور كان وقال لي حنيس اتقي من دوني اليات سقيت من الىيا سميت سنك يريدنا الرحمن الله الرحمن ك الى دون لا توقني عن ابي سبحانه وتعالى دبا تا يكانو لا توقني ديقى ما يسر وطرم ما يسر عني حاجة شفاعته ايه احيطانا اسكرتها حتى الشفاعته يارجل الهي يارجيان ايه ترميه الشيء ولا هم ولا ينقذون ينبى باهم اني اعنوك اذا ان هذا نصار صميمه الهي قال انت انكلح وقوة الهي اعنوك رفيد ضلال مبين بعد عبد انقصرنا اني اعنوك امنت بربكم فاسمعون الهي بن شميه الهي بن شميه marka uu isqarinay oo tarte saxte oo isee wax ku fakaray oo ka ay midayntu isku raasay markii in من diray markaba waliday ma ila soo qin minna amad barash ma arko iyo ay kulli wad kusoo booy in soo garaad ilaanaana soo yii halashay boqolal kaga istaageen ila xidmiisoo dooda wala baxay maalkay ku dhantay qila waxa lagu yey markii uu u furil jannaad gal يا ليت قوما ذا قوما قاد يعلمون من أوجاده بما غفر اللّه وحده يقول لعفيه رب وحده وإله السبت يقول لعفيه من أوجاده وجعلني إنه يقيه من أوجاده من المكران نعباط من فسره في طويب أنتود أي دعاء قروي أي وحوي قومه حياً وميت حتى يسوع لنطير الجنة كجرة أي قاد يسون نصحين أو إلهي من أوجاده قاد وإله يقول لعفيه قيله الحلوية الروح المؤمن كان ساسع وضلك خير كل جعليه وشرك نوالي النعبي ندك سموه قوامونا يسوه الجند إلهي كجرون قيله الحلوية قد خلال الجند قاره وثي يا ليت قوامين قوامين قوامين بما غفر لي ربي ربي يوحق ويقول لها في جندك وإيمانك يعملك صاري رسوسا قوله جندك يقول في مساء وقادان واجعلني إلهي قد لها مئو قادان سيقود بيضان ويرمدوا من المكرمين كوالك كرامي